بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللهوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة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 فللإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العادلة